وَمَا أُبَرْلِعُ نَفْسِي إِ نَفْسَ لأََّ رَةُ بِالسُءِ إِللاا مَا رَحِمَ رَبّ إِ رَبِّ غَفُور الرَّحيِيم وَقَالَ الْ المَلِكُؤْتُون بِهِ أَْتَخْلِصهُُ لَِفْسِي فَلََّا كَلَّمَهُ قَالَ إِكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمين قَالَ جَعَلِّي عَلَ خَزَ إِنِ الأأَرْم إِنّي حَفِيظٌ عَليِيم وَكَذَلِكَ مَكَا لوسُ فَ فِيأَرْضِيَةَ بَوْوَءُ مِنهَا حَيْثُ يَشَاب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 وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِئُ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قالوا, قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قُلْ هَلْ آمَنُ قَمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ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 قَال لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مُوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَنَّ نِي بِهِ لَتَأْتُنَنَّ نِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَاهُم مُوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل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 قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جاء ابي حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا وما كنا سارقين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 ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ آقَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ دَرَفَعَ دَرَجَاتٍ مَّنْ نشاء وفوق كل ذي علم عليم